مرحيم الحمد لله مده والسعين والسعين والسرطة ونأود بالله من شرور أنفسنا في آهة من يدي الله خلا مضل له ومن يرغب لا هذي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديه له وأشهد أن محمد العزيو ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخيرا من, من نباته حين خيرا كلام, كلام كلام الله أز وجل وخيرا الهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشضر أمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة ظلالة وكل ظلالة في النار طيب كنا دقصة ماضية تهينا إلى عين بينا أنواع الإعراب الظاهر والمضمط اللفظي والتخديري وبينا أقسام وألقاب لأعراض اللي هي الضفء والنصف والخوض والجزم نعم؟ تهينا؟ انهيناها هذه ولا لا؟ نعم ها؟, ها؟ عرفنا بفا عرفنا بفا لغة لغة لغة نعم حسنا قالوا أقسام هو أربع الضفء والنصف ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولا فعل من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها قلنا الرفع في اللغة هو الاتفاة والعلو والسمو وفي الاصطلاح أثره الظاهر يحدثه الآمل علامته الضمة أو ما ناب عنها كذا واضح اجانا معنى هذا التعليق الحقيقه يعني مو تم غير غير مواتق النيه الاعراب من تغيير الاوائم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 يقول مثلا فهذا لا يعمل فيما تقدم عليه او في تقدم المعمول على العامل شو المعمول ما احدث فيه الاعراب والعامل ما الذي يؤثر في اعراب الكلمة على وجههما اذا فالآم فصرف يحدثه العامل فهمنا العامل وسيأتي باب المرفوعة لا نكثر عليكم المعلومات الآن سأتي المرفوعة ونعرف علامته الضمة وهي الأعمال الأصرية أو ما نابعنا واضح؟ طيب لا نتوقف هذا كثيرا لأنها تعليفات فقط وسيأتي إن شاء الله لك العلامات الإعراض يعني علامة الضمة أو ما ينوب عنه مما تفرع الوا والأريف ثبت النوع النصب في اللغة الاستقامة وثبوت الشيء أيضا تركيزه لغه النحويين هذا تعليل الرفع ايضا اهم واضح اي العامل انا مته الفتحه أو ما ينوب عنها او ما نابه عنها وبه كذلك الخفض لغه النزول والتكفف و اصطلاح اثر ظاهر يحدده العامل ايان تكون ما ناب عنها والجزم لغه القطع وصلاحه ها ظاهر علامته ايزيد العام علامه السكون او ما ناب عنه وهذه هذا طيب هذا الذي ذكر هذه الالقاب كنا ان الاس... ان الرفع والنصب يلتئمان في الاسم والفاء وينفرد الاسم بالخفضي وينفرد الفعل بالجزم قال هذا ذلك علامات الرفع هذا الكلام علامات علامات الرفع نعم طيب قال علامات الإعراض بعد أن عرفنا الإعراض وألقاب الإعراض أو أقشامة أو انواع جئنا إلى بيان علامات عرفنا الإعراض ألقابه الرفع النص بالخلص والجذب مما أن أرهنا بعد ذلك ذكر العلامات لأن أرهنا ما أن الأرهن ولو علامة ما هي قال علامات رفع للرفع أربع علامات العلامة هي الأمارة دلالة إذا وجدنا هذه الأمارة وهذه العلامة والدلالة استدللنا بها على أن هذه الكلمة مرفوعة أن هذه الكلمة مرفوعة جغب في علامات الضمة والأواو والألف والنقر هذه العلامات الأربع الأصل فيها هي الضمة الضمة هي الأصل والباقي متفزع عنها وابن للرفع اربع علامات <تصفيق> و الكلام على الغف لفضه او للمرفوع اليه فض ماذا مرفوع والرفع هو الاولو ولان هذا المرفوع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 فأما الضمة فتكون ألامة للرطع في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المعلمة السالم وفعل المضارع الذي لم يتصف بآخره شيء وضع إذن إلا فلنبدأ الآن بالضمة نحن الآن نضيق المجال أعرف مما عن ألقابه لما تعرف أن الكلمة هي فهي إما مرفوعة منصوبة مخفوضة مجزوعة حددها كونه اسم لا فعل إذا حددتنا اسم تنزع الجسم وإذا حددتنا فعل فزاعت الخطو جئنا الآن للرفا ما معنا للرفا ذكرناه هو أثرا يكون في آخر الكلمة ولو علامات ما هي العلامات إما الضمة وإما الأرى وإما الأليف وإما النوم سوء النوم طيب الضم متى تكون علامة للرفع الضم تكون علامة للرفع في كلمات أيها منها ما هو اسم منها ما هو البيان واضح فهما الضم تكون علامة للرفع في الاسم المفرد أولا الاسم المفرد سبق معنى معنى الاسم ولا لا كلمة دلت على معنى في نفسها غير المقتنيات بالذم واضح في المفرد ايان المفرد سيء ما في اثناء الكتابه ذكر المفرد ب مواق في مواضع وتختلف معاني في الموضع الى اخر حتى لا نشوش الاذهان نبقى على المعنى حد سيء الى المفرد بمعنى مالك جمله وياتي معنا المفرد بمعنى مالك مضاف او شبيه بالمضاف هذا ياتينا ان شاء الله. وياتي المفرد بمعنى ما ليس مركب وقد مر معنا المفرد ما ليس مركبا في تعريف الكلام. هنا المفرد ايش ما ليس بمثنى ولا جمع. طيب؟ المقصود ما ليس بمثنى ولا جمع، ايش هو؟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 كالرهط العرب النساء طائفة هذا رغضها مفرد من زوج دل العثلين رغضه مفرد فهمتم المفرد تقولوا هذا جئتين من مثال المفرد فقر رجب Ne tu kad je? Hrani? Hrani? Hrani? Na? Na? Sajti mo. Na? Na? إذا كان مرفوعا كيف رأي الله فألم طبقا أضمر تقول جاء زيد وزيد في البلت وكان زيد يصلي وإن الفائزة في المسابقة زيد ونعم الرجل زيد زيد كل شيء واضح المفهوم أن المفرد طيب هذا تكون عيانة الرفع فيه يضم تكون في عيانة الرفع الاسم المفرد وجمع التكسير جمع التكسير أما الجمع معروف ما يدل على أكثر من اثنين والتكسير لأنه تغيرت صيغة جمعه عن مفرده صيغة جمعه مفرده. وعليه فجمع التكسير تعريفه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 في شكلي او زيادتي او النقص فيتحصل لنا انتهى التعريف يتحصل لنا من ذلك شيك صوريه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 ونحو وأفعلاء وفعلاء هذه أوزان كثيرة كل واحد ووزنه على الضوابط ترك في الصدف لكن هذا بباب فجمع التكسير هو الذي يجل باللفظ والمعنى أكثر من اثنين وأكثر من اثنتين لكن إذا رأينا صيغته الجمع مع صيغة المفرد ما لنجد تغير في الصيرة تغير ماذا في الصيرة إما تغير في الشكل وإما تغير في الزيادة وإما تغير بالنقص وإما تغير بالزيادة ونقص والشكل أو تغير في الشكل مع الزيادة أو تغير في الشكل مع الرقص واضح؟ هذة ست سور نأتي على ذكرها واحدة والآخر الصورة الأولى تغير في الشكل مثاله نمر جمعه نمر وأسد جمعه أسد وضع هذا تغير في الشكل فقط ويبقى الله نفسه الصورة الثانية تغير بالنقص فقط جالهم تخامة بفتح الخاء فإن جعلها تخام وتهمة جمعها تهامون الصورة التالية تغير بالنقص والشكل مثاله سريض سورة السورة الرابعة تغير في الشكل مع الزيالة ومثاله رجل رجال والصور الرابعة خامسة خامسة ما علينا تغيير زيادة فقط ها تغير بالزيادة. تغير التغير الزياده لا تغير الزياده خانشه تغير فقط جانب س ن و و س ن والسنو المثيل سنو هي سويا مثيلا ايوه الشاذجه بالشكل مع الزياده والنقص أمير وأمرا وكريم وكورما واضح هذا وجمع التفسير كذلك علامة الضفر فيه ما ذكرته وهي الظلمة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 الثالث جمع المؤنث السالم وهو ما دل جمع الجمع مرابح والمؤنث المشروع المقصود يدلع الإناد السالم يعني سلم من التكسير لم يخارف صيغة وفرده وإنما سلم وضقي على نفس الصيغة مع زيادة ما يجل على الجمع واضح؟ وذكر المصنف هنا في قول جمع المؤنث السالب يعني تقييده في لا يلزم لأنه قد يكون على صور الجمع المؤنث السالب وهو جمع ذكو ولهذا صاحب القطر صاحب الألفية لم يقل جمع من الثالث قال ما جمع بالألف والتال كما قال النظر وما بكى وألف قد جمعا يكسر في الجل وفي النصب معا وما بكى وألف, وآلف قد يجمع بالتال والألف وليس هو أنه حمزته ما جمعه حمزته وإصطبل لا وصوت أصوات ولكن هذا كلام فيه خير فلا يلزم يكون مؤنث فيقال ما جمع بالألف والتاء الأطرق فإذا قلنا جمع مؤنث السالم سيكون التعريف ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره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 الالف والتاء جاء المسلمات تقدر على فهم هذا جمع مؤنث ودلاله سالم مس ال المسلمات المسلمات من التكسير ما تغير فيه شيء الا جاء الالف والتاء للدلاله على الجمع و الجمر التأمين واضح سيدان المدى العثور من ستين مع زياد ألف وتاء أه آه صالح التجريد عنها وأخذت عن أطفل ما معناه جاءت المسلمات نستطيع أن ننزل ألف وتاء ونضع في المكانة جاءت المسلمة والمسلمة والمسلمة صح مسلماوعم وسلما Lovely ن gangs فن عاطم عاطف ن загناها وقفنا نها س PET فقلنا جاءت المسلمات جاءت زينب وزينب وزينب, وزينب جاءت الزينبات هذا وزينب وزينب عاطف عاطف فللا ن millions نخفنا أتينى أبلسنا بلالف و هذا الألف والك نستطيع أن نستغني عنها أم لا؟ نستطيع ونأتدي مكانها بماذا؟ بعاطم وعاطف واضح؟ هذا معنى بزيادة ألف وتبع آخره صالح التجديد منها أو عنها واغنة عن العاطف والمعطف مفهوم؟ لكن هذا لقص التألفة نقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف وتبع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 لما التكسير يتم ومونت الثاني الفعل, الفعل المضارع هذا فعل ونضبط كما علمتوا بطي في اسم المفرد جمع التفسير جمع التسلم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء في المضارع سبق ما عجل أما الفعل فهو ما يدل على معنى ذي نفسه مختلن بزمل وكان الزمل حاله والاستقبال فهو المضارع وتدل عليه من العلامات التي اختصر به سين وسوف وأقوى ما يدل عليه قبوله ماذا لم الجازم نعم ها اثنان ولم يتصل به الف الاثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المؤنث المخاطبه ولا نون النسوه ولا نون التوكيد فان علمك الوقف فيه هي الضمه الظاهره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 بني على أل الفتح في محل رغا قالت ليسجنن وليكون من الصغير ليسجنن ليسجن ليسجن في المضايع هل يسجن هل يسجن هل يسجن هل يسجن هل لا ندعو لا يسنم لا مبني على الفتح في محل رفع لا يكون نبني على الفتح في محل رفع الاول لاتصاله بضمير بنون توكيد ثقيله ثاني لاتصاله بنون توكيد الفاتحه وضع نعم واحد عنده اشكال اخ سامي اخ اسم <تصفيق> فالس اخ ياس السلام وضع عادل اخ ترحيم نور بديه نشده نفس اسم عمر <تصفيق> الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر لا يجد أي شفاء طيب نقرأ في الثتاء هذا الفصل ذكر بعض الأمثلة أمثلة أمثلة أمثلة أمثلة الثاني خلي اقرا خلاص حتى انا اللي تعلقت ذا اقرا ممتاز <تصفيق> تمرينه اقرا عشاننا بين المرفوعات بالضمه وانواعها مع بين المرفوعات <تصفيق> بين المرفوعات بالضمه وانواعها مع بيان ما تكون الضمه فيه ظاهره بين المرفوعات وانواعها نعم بين انواع منصوب المرفوعات منصوب لكن علامه الجر مثلا نصب الكسانه مع بيان ما تكون الضمه فيه ظاهره وما تكون الضمه فيه مقدره وسبب تقديرها من بين بي؟ من بين الكلمات الوارده في الجمله قالت اعراضيه لرجل ما قالت مرهو اعراضيه مرفونه ثاني عن ترفين ما هو نوع هذه الكلمه أي اسمه مفرد بينا النوع اسم مفرد لما تكسير لما تكسير لما تكسير في المضارع لنقص بأخير الشيء وهذه الألامة مظاهرة ولا مضبرة للتعذري أو الاستقال ثقلي أو الاستقال محمد حتى المناسبة واضع قالت عربية لراجلين و... ما لك لا تعطي ولا تأين لا تعطي ولا ولا تأين ولا... تعين تعين تعيد تعيد طيب وائل صار عندي مشكله ها صار صار عندي لا لا اينا ترى بيقول لك تعيدها في في يطل. فقيرة. ما نام ضونها يقصد اذا تندم عتيقا ونوع الكلمه فعل مضارع سائر صح متى ترى يا شيء واصل قال ما قال ما لك والوعده ما لك قالت ما اذا قالت وينتشر فيه, فيه الامل ينتشح به من البصر ينتشح ما لم يستصي بحيري 6 البصر ينتشح به البصر بصره اسم مفرد فاءه ان وهو ما لا اسم مفرد اذا شفتوا هنا شفتوا الكتاب بعدين حنعين وينشرح وينتشر وينتشر ها <تصفيق> لا ما بعت هي الامل ها كنا الأمل. ينتشر الامل فاعل اضافي ايش الامل نعم ونوعه نجب وتطيب و... وتطيب بذكرهم المفوت طيب بو نعم يا شباب <تصفيق> نعم غير مبالغ ولن يتقبل شيء وتضمن فيه غائب ايوه ذكر ان اسمه ايه مرفوع وعلامه الضمه وهو فاعل نعم لان نفوز استقر مع مفرد النفوس جمع تكسير، نفس، جمع ونفس ديتنا معاك في الجربة أيوان، من أي صورة نفس فتح فسكون نفوس ظمّة ظمّة الزيادة أول الزيادة مع؟ مع الشر نعم، الزيادة مع الشر ويرخى بالعيش ويرخى ويرخ يرخى يرخ يرخ نعم، يرخى الآخر بينا بينا يرخى يعني وضاع أيها يرخى صم مقدار صم مقدار من أعلم بهذا الضوء أيها يوه يوه الألف يوه الألف يعني العيش لا يوجد الإله اسمه طاطعا أولا طاطعا نعم مرفوع فاعل مرفوع بالضمه اسم فاعل وتكتبوا بكلمه المودات وتكتبوا ماشي فاعل تكتبوا بها مو واضح وهي ظاهره من قدام صح في المودات بالسلام تكتبوا المودات فاعل مرفوع غيره لا وهو عنوى الكريمة المودات لا المودات حين أخذناه مودة مودات جمع المؤلف سالح مجوبك وأليف بعد زيد ويربح يربح نعم كل وفاء اطفال تنقار اسم مفرد الخلق عيال الله الخلق عيال الله ليش يا اخي الرحيم الخلق مبتدا مرفوع الخلق وهو نوع الكلمه اسم مفرد، جمع التكسير، جمع مثل المضالع في المضالع لا لأنه هذه اسم هو اسم مفرد إيش جمع التكسير ولا جمع التسالي عياله نعم عياله لم نسأله بعد؟ سألنا كل منكم الكل سؤال من لم يسأله؟ عياله عيال مفرد مفرده؟ ها؟ في ال قديم دي هو نفعونه من مفرد وهو فاعل انا مفرد لا مبتدا زيد بعد فاحبهم اليه انفعهم لعياله احب ما لا اي مرفوع وهو مفرد انفع ايضا اسم مفرد مرفوع احب اليه وفي الحديد اهب الناس الى الله انذاه منا اول خير الناس انذاهوا منا يوصي اول الناس بالاكل اقدرهم على العقوبه ها الناس أولى, اولى مرفوع انت رفع الضمه وهي مقذره الان انت عز زيد اول الناس بالاكل اقدرهم على العقوبه اقدر مرفوع ترفع الضمه ان النساء الشيطان. نساء حبائل الشيطان النساء مرضع انثى في الضم حبائل ومفايض من الرجال حبائل النساء لفظ مفرد يدل على الجنب حبائل جمع حبل. حبل حبال حبائل حبائل جمع جمعي جمع تكسير ناف من من الصفه زيد عند الشباب تزره اخو الاخوان شو امن طلب الضمه هو كان ضامن تش لاخيك الاخوان ايوه ها في ضامن تش لاخيك البلايا فامن طلب الضمه مقدر ايضا الخطأ أي ضم رفوع الانطلاف عن الضمة منها من ضمية تعزم تطفئ في المضاعي لم تصبح شيء تغدم في المضاعي لم تصبح أخير شيء على المتضفجية شي. الضمة القراء إكرام الضيكي القراء ضفوع وانطلاف عن في الضمة المخدرة عن الأنف من الضيكي تعزم وهو مفرد الداعي إلى الخير كسائل القراء إكرامه إكرام الضيكي أي ظلم أففور وهو مفرد عند رفعين الضمّة الداعي إلى الخير ككاعدين الداعي مرفوع إلى الضمّة وهو مفرد ومنع من الضوء الضمّة الثّخّر كثائل الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم إسم مفرد عند رفعين الضمّة ظلمات جمال سالم عند رفعين الضمّة الظلم خاشين الظلم فاع إسم مفتدأ. الواو جذا زين واضح خلينا اشي هذا اليوم السؤال و في واو هذا نزيدكم ها منظمه الكماله مثل ما قلت لك اسم المفرد جمع التكسير مثل ثالث و هم ضاله في التصريف الاخير و اما الواو دي فكان الواو يعني تنبين الضم ها الواو فتكون علامه للضبط في جمع ذكر الثالث والأسماء الخمسة طيب جمع المذكر الثالث الجمع ما دل على أثر من اثنين المذكر لأنه من الذكورة سالم لسلامة جمعه عن التكسير قصيغته ووصيغة مفرده تتفق إلا مع زيادة الواو والنون في أخيره التي يعني تزل على الجمع النون عور التنوين ووو الجمع فتعريفه ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة الواوي والنون أو الياء والنون في آخره ما دل من اثنين مع زيادة الواوي والنون او الياء والنون في آخره صالح للتجريد منها وأغنت عن الآطف والمعطوف فهدل على الثامنين واضح مع زيادة في الأخير الزيادة في الأخير هي ونون أو يأو نون فالرفع الكل ونون فالنصب والجري كل يأو نون ونحن نريد أن نعرف الجمع ذكر سالم لا نريد أن نعرف الجمع ذكر سالم حال رفعه واضح فالجمع ذكر سالم يُعرض بهذه الزيادة إن كان مرفوعا نبي فيه ونون كان منصوبا أنه مشروع ونزل يأوين. واضح؟ ويميل يطرح المؤمنون لما نعم ولما راى المؤمنون احزاب قالوا هذا موعد الله ورسوله وقال ان المسلمين والمسلمين المسلمين والمؤمنين والمؤمنين والقانتين والقان نعم زياده واو النون حاجه نعم النون يحدث لكن لانه ايضا غن تلوين يعني ان النون ايوه غن تلوين النون ايوه غن نعم صار عندي منها واغنا ثاني العاطف والمعطوف كما سبق اذكر جاء المسلم والمسلم والمسلم جاء المسلمون مفهوم نعم واضح يا عبد الرحيم واضح غيره ما عليه شيء طيب الثاني الذي ألم تضغي فيه الواو الأسماء الخمسة نحن نتركها إن شاء الله درس قادم لما تستجد إلى بيان بعض شروطها قد يشكل عليكم اليوم الأحد إن شاء الله تعالى نعم تلت يوم من درس؟ نعم لم يتفقنا؟ لا تنسى يقولون؟ لا نعم نعم وما لا... سنعرف أنه لكن من بدء لأجل الحفاظ على درسي كن دعونا درسي يوم الثلاثة نعم درسي يوم الثلاثة في الدورة ثلاثة لكن نحتاج يوم الثلاثة لأنه عندي من أجل الدرس لانه خيار بين الاحد والاثنين والثلاثاء الاحد ما يناسب من اجل الدكتور سامي خاطر باي ضيعه راسك فاخذت قلت يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى انا عندي درس الثلاثاء زي شاء الله تعالى طيب في وعدين الاسبوع نعم نعم نعم عيد لين <تصفيق> هو مفق... هو يدل على الجمع <تصفيق> نعم مين يكون جمع جمع تكسير جمع تكسير ثاني حاضر القاتب حاضر عادل بن جهيه حاضر حاضر عبد الله حاضر عمر حرمه حاضر الرحيم المناوي حاضر ونبيل بورسيش نبيل رائعه ابراهيم زعيمو وفارس قلدوبه ها حاضر ايه اليوم الاحد ان شاء الله تعالى عندنا دور في مواصلة بالجيارد انا اشتكيت في القدوم متى ما قال له بنلحق تمشى ولا حاولت نبكر شوي ليش في كيف مزال حصة الاحد كالعاده يجي معنا يعني يعني من طلاش ونص للوحدة ونص أو من الوحدة للزوج أو لا يسمى أن يتيسر نوف الله أعلم في شوال عندكم شوال ها فيوجد في نسألنا ما سعد سبحانه كبير عندك شهدوا ليلة ستنفروا كثير يوم لحدي يوم لحدي كبير يوم لحدي